إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى تذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الْأَشْقَى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قَدْ أَفْلَحَ من تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَا دَالَ الصحف الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى الله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 ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فافتدئنا وما قصرت عنه آمالنا من خير الدنيا والآخرة فبلغنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وتتوب علينا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا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 اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وصحبه نبينا محمد في اعلى جنات الخلد يا رب العالمين اللهم انا نسالك الايمان اللهم انا نسالك الايمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان يا رحيم يا رحمن اللهم طهر قلوبنا من النفاق والغل والحسد والبغضاء وطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والبهتان وطهر أعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وتوكل العاق اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا سبوح يا قدوس يا واحد يا احد يا فرض يا صمد يا من لم يلد ولم يولد نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتقنا من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم اللهم اكتب لنا البرامة اللهم حرم اجسادنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم بشرتنا على النار اللهم حرم وجوهنا ووجوه ابائنا وامهاتنا وازواجنا والمسلمين جميعا من النار يا رب العالمين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 واجعل اخر كلامنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله توفنا وانت راض عنا غير رضوان يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين اللهم انا نسالك الرضا بعد القضايا وبرد العيش بعد الموت ونسالك لذة النظر الى وجهك الكريم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصرف عنا كيد الكائدين اللهم صرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وعين العائرين يا كريم يا عظيم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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بدعاء الخير عم الجميع بالرحمة والرضوان عم الجميع بالرحمة والرضوان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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين